<تصفيق> <تصفيق> لا لا وجناني وكلامي وهفضل كده اسلوبي وراحتي وهلبس براحتي يهمك في ايه كل انا وقصك كتيرة والوضع ده مش تمام حبيبي مش هتيجي على بالي سواني مش دقيقة وانا شهر حبيبي انا جدا انا مالي عادي مليش امان انا بحر مبسوطة بحياتي واميرا ومش نقصك go.